مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما وما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة منه وفضل an sayyud khilum fi rahmatin minhu wa fadlihi wa yahdidihim تفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤنا لك ليس له ولد وله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما وَإِن كُ إخ وتجلَ والنص أو فز ذكرمث تبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صنق الله العظيم